الذي يريد أن يحيا حياة الحياة أن يعيش الحياة الطيبة فلا بد أن يبدأ بالتوبة وقد تكلمت عنها وأريد أن أتكلم على لطائف في التوبة فالتوبة لها لطائف ولها أسرار نعم أحبة الكرام يفرح ربنا الملك جل جلاله أنا أعلم أن الكل يحرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من عبد كانت معه راحلته فظلت حتى أيس منها وظن أنه قد هلك فنام تحت شجرة أو في ظل شجرة فلما استيقظ وجدها أمامه وعليها زاده فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح بعد أنا اعتقد أنه سيموت ردت إليه الحياة مرة أخرى فرح فرحا شديدا الله سبحانه وتعالى أفرح من هذا العبد انظروا لكرم الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى وهذا الفرح فرح إحسان فرح بر ليس فرح حاجة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه جل جلاله وتقدست أسماءه ولذلك تنبه إخواني لو أن رجلا أنت تحبه لو أن أختا أنت أختاه تحبينها علمت أخي الحبيب أو علمت أيتها الأخت الفاضلة أن هذا الشخص أو هذه الأخت سيأتون إليكم وأنتم تحبون هذا الشخص حبا شديدا وهو في الطريق يسير في الطريق فجأة خرج عليه أعدى الأعداء وأبغض الأعداء ماذا صنع معه أصرح والسبب في الأسر والذي طاوعه هو هذا الحبيب هذا الذي أحبه يقع في يدي أبغض الخلق إليه هذا الذي أحبه يقع في أسر أعدى أعدائه هذا الذي أحبه وقع في من يسلط الناس علي فلما وقع في يدي أبغض الخلق إلي وأعدى الخلق إلي عذبه عذب حبيبي هذا عذابا شديدا وسامه سوء العذاب جعله يتخبط يمنة ويسره حتى ذاق الضنك وذاق الشقاء وذاق الفقر والعنة وذاق العناء وفجأة استطاع هذا الحبيب أن يهرب فلما هرب جاء إليه يكمل رحلته كيف سأشتاق إليه كيف أستقبله ماذا سأصنع معه؟ هل شعرت أخي الحبيب بهذا الإحساس؟ هل شعرت أيتها الفاضلة بهذا الإحساس؟ ولله المثل الأعلى جل جلاله وتقدست أسماؤه البشر البشر أكرمهم الله كرمهم على جميع المخلوقات جل جلاله خلق سماء من أجل البشر خلق أرضا وسخرها من أجل البشر أرساه بالجبال من أجل البشر، فجر البحار وأجر الأنهار من أجل البشر، ينزل الأمطار ويخرج النبات من أجل البشر، أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل البشر. من أجل البشر. هذا البشر يسير في طريقه إلى الله فجأة يخرج على البشر هذا الأعداء وهو إبليس. أبغضوا الخلق إلى الله تعالى وهو إبليس وقد حذرهم رب العالمين حذرهم من إبليس ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كيف كيف تذهبون إلى الشيطان وتجرون وراءه وتسمعون كلامه وتقعون في مصائده وفي حباله وفي شباكه فقد حضرنا الله وجعلنا معنا أسلحة لكننا بالأسف ألقينا بهذه الأسلحة الأسلحة هي الطاعة الأسلحة هي ذكر الله الأسلحة الاستعاذة الأسلحة الوضوء الأسلحة أن نكون خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تركنا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من عثم الله تركنا الذكرى جعلنا القرآن خلف ظهورنا إلا من عثم الله فخرج علينا أبغض الخلق إلى الله وأعداء أعداء الله خرج علينا إبليس أوقعنا في شباكه وأوقعنا في مصائده وأصرنا سامنا سوء العذاب فكم رأينا من الضنك كم رأينا من الشقاء كم رأينا من العنت كم كم كم بسبب أفعالنا، بسبب أننا نطيع، ومع ذلك نظن ونحن مرضى أن طبيبنا هو إبليس، أنه هو الذي يداوينا، يظن الواحد منا أن راحته في سجارة، يظن الواحد منا أن راحته في الزنا، يظن الواحد منا أن راحته في المخدرات، يظن الواحد منا أن راحته في الرشوة، يظن الواحد منا أن راحته في ظلم الناس، فماذا لا يخدع؟ يظن أن إبليس هو طبيبه مع أنه هو سبب مرضه مع أنه سبب هلاكه سيهلكه إن بقي معه وسيقول له يوم القيامة بل في جهنم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم قلت لك ستتوب قلت لك ستتوبين قلت سترجع وسترجعين قلت لكم بأن الله غفور رحيم ولم أجعلكم تتذكرون بأن الله شديد العذاب وبأنه شديد العقاب جل جلاله فجأة انشرح الصدر والله سبحانه وتعالى فتح بابه فبدأنا نطرق على الباب ونمرغ وجوهنا في التراب ذلا وانكسارا لله تدمع العيون وتقشعر الأبدان نقرأ القرآن ونصوم ونقيم الليل كم أذنبنا في حقك يا رب وكم فرطنا يا رب كيف يستقبل الله العبد التائب إنه سبحانه يستقبله بالتوبة يستقبله سبحانه وتعالى بتبديل السيئات حسنات يستبدله سبحانه وتعالى بأن يداويه بأن يرزقه جل جلاله الحياة الطيبة الحياة سعيدة التي حرم منها بأن يعصمه جل جلاله من الشيطان الرجيم بأن يعصمه سبحانه وتعالى من نفسه الامارت بالسوء فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد ألا تريد أيها الحبيب أن تفرح ربك ألا تريدين أيتها الفاضلة أن تفرح الله وفرحة الله سبحانه وتعالى ليس فرحة حاجة إنما فرحة إحسان إنما فرحة بر ما أجمل هذا الإله ما أكمل هذا الإله ما أحلم هذا الإله ما أكرم هذا الإله والله إنه لإله عظيم يتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعصية فنعمه علينا تطرى نعمه علينا نازله وذنوبنا في صحف الملائكة مسطرا وإليه صاعدا فلا حول ولا قوة إلا بالله وصدق ربي وربكم إذ يقول إن الإنسان لربه لكنود أتدرون ما معنى كلمة كنود كنود في اللغة الأرض التي لا نبت لها لا نبت لها وكنود معناها الجاحد الذي لا يشكر نعمة ربه الذي يكفر بربه إن الإنسان لربه لكنود وتعجبوا في بقية الآيات وإنه على ذلك لشهيد أي الإنسان على جحوده لربه على كفره بربه على عدم شكره لنعمة ربه سبحانه وتعالى لشهيد هو يشهد على نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة. أو يقول الله سبحانه وتعالى وإنه على ذلك لشهيد أي والله شهيد عليه يطلع عليه يراه يراقبه وإنه لحب الخير لشديد ما الذي أضله من الذي أعماه المال إنه لحب الخير أي لحب المال لشديد فكم ضيعت الدنيا من أناس إن الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست رضوان ربي مبتغايا وجنتي من يقول للدنيا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طلقتك البتة غري غيري نأخذ من الدنيا نأخذ من الدنيا بقدر ما ينفعنا في الآخرة نعم إننا لا نتركها خلف ظهورنا إنما هي مزاعة الآخرة نستخدم أموالنا في طاعة الله نستخدم صحتنا في طاعة الله نستخدم أعمارنا شبابنا أولادنا نستخدم طاقاتنا مناصبنا وجاهتنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيزيد الله صاحب المنصب منصبا ويزيد الله صاحب الوجه وجاه ويزيد الله صاحب الصحة صحة وصاحب المال مالا لأنه قال جل جلاله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد فهناك سراء أسرار وهناك لطائف أحبتي في الله للتوبة هل الأفضل أن يتذكر الإنسان من حين إلى آخر جنايته ذنبه جرمه أم أن ينسى الجرمه أن ينسى الذنب وألا يلتفت إلى الذنب فمن العلماء من قال الأفضل أن يجعل الذنب أمام عينيه حتى يجتهد في الطاعة ومنهم من قال إن الذنب ربما يدخل عليه اليأس يدخل عليه القنوط والصواب أن نجمع بين قولي العلماء عليهم رحمة الله إذا دخل الإنسان جنة الحياة إذا دخل الإنسان حياة الحياة فعاش مع الله في ذكر وقراءة قرآن شعر بحال بخلاف الحال شعر بقوة بعد الضعف شعر بغنى ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس إنما الغنى غنى النفس شعر بحياة بخلاف الحياة شعر بأنه كان مئة فأحياه رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يشعر الإنسان بحياة بخلاف الحياة بكرم الله وحلم الله وفضل الله سبحانه وتعالى إن كان الإنسان كذلك فبدأ يدب إلى قلبه بسبب الطاعة الكبر والغرور. نعم أنا أصوم رمضان وأصوم غير رمضان يومي الإثنين والخميس إنني أصوم يوما وأفطر يوما إذا بدأ الكبر والغرور يدق القلب أقيم الليلة ولا أقعد إذا بدأ الكبر إنني أتصدق بنيت مساجد احتمرت عشر مرات حجشت عشرين مرة إذا بدأ الكبر يدب إلى القلب فتذكر الجناية لكي تتواضع وتنكسر وتذل لله سبحانه وتعالى والذلة لله نعم الذلة لله أنواع أولا ذلة الفقر العام ذلة الفقر العام نعم الكل ذليل بالنسبة لله سبحانه وتعالى المريض لا يستطيع أحد أن يشفيه إلا بإذن الله والفقير لا يستطيع أحد أن يغنيه إلا بإذن الله أنت أنت أنت لا تستطيع أن تبصر إلا بإذن الله ولا تستطيع أن تنطق إلا بإذن الله ولا تستطيع أن تفكر إلا بإذن الله لا تستطيع أن تسير إلا بإذن الله الشمس لا تشرق إلا بإذن الله ولا تغرب إلا بإذن الله والمطر لا ينزل إلا بإذن الله والنبات لا يخرج إلا بإذن الله ولا تسير على الأرض إلا بإذن الله فالله الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يملك الأمر فالكون كله مفتقر لله جل وعلا الشمس مفتقرة لله والسماء مفتقرة لله والأرض مفتقرة لله الجبل مفتقر لله النهر مفتقر لله وأنا مفتقر لله والغني مفتقر لله والفقير مفتقر لله وصاحب المنصب مفتقر لله يا أيها الناس يا أيها الناس كل الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني غني بذاته أما أنتم أغنياء بما ملكناكم وسيسلب الله سبحانه وتعالى هذا الملك إما أن ترحل عنه بالموت وإما أن يذهبه عنك كل يوم هو في شأن جل جلاله وتقدست أسماؤه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الكل مفتقر لله جل جلاله يا أيها الناس. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهناك ذلة لكل ذلة عامة لكل الخلق لو منعنا الله سبحانه وتعالى من هوائه لو منعنا الله من مائه لو منعنا الله من أرضه لو منعنا الله من أرواح لو منع الله القلب الذي وهبنا كيف نعيش وهناك ذلة أخرى هي ذلة الطائعين لربهم فإن الطاعة يكون فيها المحبة مع الذلة يكون فيها التعظيم لله سبحانه وتعالى نعظم الله مع رجائنا في الله جل جلاله وهناك ذلة محبة تحب الله فذللت له لأنك تحبه وهناك ذلة رابعة وهي ذلة الجناية نعم كلما يتذكر الإنسان جنايته يذل لربه وينكسر لربه فإن كنت صاحب كبر عياذا بالله عياذا بالله دخل الشيطان عليك فقال أنت المنفق أنت الجواد أنت الكريم أنت القارئ أنت الصائم أنت الشيخ أنت العالم أنت المجاهد أنت الشجاع أنت أنت إذا دخل عليك فتذكر معصيتك لتذل وإن كنت تعيش في حياة الحياة في القرب مع الله في جنة الحياة في بستان العارفين إن كنت تعيش مع الله وتشعر بالتواضع والحب والرجاء في الله فلا تعكر نفسك ولا تعكر خاطرك بأن تتذكر هذه الجناية إذا تذكر الجناية إذا شعرت بالغرور والكبر ولا تتذكر إن كنت تعيش في الصفو، في الصف، لطائف وأسرار في التوبة. نعم، ربما يقائل الآن. لماذا يخل الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين المعصية مع أن الله سبحانه وتعالى قدير قادر مقتدر أن يمنعه من المعصية وأن يحجبه عن المعصية وأن يبعده عن المعصية ذلك إخواني وأخواتي لكي تظهر عزة الله في قضائه لكي تظهر عزة الله في قضائه ولكي يظهر كرم الله في قبوله العذر ويظهر فضل الله في المغفرة ويظهر بر الله سبحانه وتعالى في الستر وتظهر رحمة الله سبحانه وتعالى في محو الجناية ويظهر عدل الله في إقامة الحج. هذه كلمات تحتاج منا إلى وقفات كيف كيف حينما يترك الله سبحانه وتعالى العبد بينه وبين نفسه فيفعل المعصية تظهر العزة في القبائ هنا نعم أيها الإنسان إذا وكلت إلى نفسك هل تستطيع بغير إعانة ربك أن تطيع الله وأن تقف أمام شر نفسك وأن تقف أمام الشيطان هل أنت قوي تستطيع أن تحارب الشيطان بغير الله هل أنت قوي تستطيع أن تحارب شر نفسك بغير الله اسمع ماذا يقول الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم اسمع قول الله ومن يوق شح نفسه الذي يجعل له وقايا من بخل نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إخواني لا يستطيع الواحد منا أن يواجه نفسه ماذا تقول حينما تركت لنفسك يا مسكين وقعت في الذنوب ومخالفات ومعاصي لرب العالمين وقعت في حبال الشيطان الرجيم وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ده الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا فالفضل يرجع لله ألم تسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين إن كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين فماذا نقول فماذا نقول نحن كان يقول في مقدمة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لا قوة لنا إلا بالله لن نستطيع أن نواجه شرور أنفسنا إلا بالله لن نستطيع أن نواجه الشيطان الرجيم إلا بالله فحينما يقع العبد في المعصية يعلم نقص نفسه وقدرة ربه يعلم نقص نفسه وكمال ربه يعلم ضعف نفسه وقوة ربه يعلم فقر نفسه ويعلم غنى ربه حينما ترك لنفسه لعبت به نفسه حينما ترك للشيطان لعب به الشيطان فآن ذاك يعلم أن عزة الله تظهر في قضائه قضى عليك بالذنب لأنك أردت أن تذنب لا أنه أجبرك وتركك مع نفسك الأمارة ومع الشيطان فأنا ذاك يعلم العبد ضعف نفسه ويعلم قدرة يوسف عليه السلام حينما قال ربي ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يوسف يتبرع يا ربي لست شيئا إلا بك لا أستطيع أن أدفع شر النساء إلا بك لا أستطيع أن أدفع شر الشهوة إلا بك هكذا كان أهل الطاعه هكذا كان الأنبياء فإخواني لن يستطيع واحد منا أن يترك معصية ولا أن يفعل طاعة إلا بقدرة الله وقوة الله فلنستعم بالله نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحويل من معصية لطاعة لا تحويل من هيئة لهيئة إلا بقوة الله سبحانه وتعالى لنا فظهرت عزة الله في قضائه وهناك لطائف أخرى في التوبة أذكرها في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام الله عليكم ورحمة وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي